ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ه

o d bless you.

و ل ا ت ح س ب ن ا ل ذ ي ن ق ت ل و م ا

نعقل و ن ق و

ر ب ن ا

ل ف الدكتور م ح ا ت ب ا ل ن ا ب

どーも。

うん。

على ع ه د ك و و ع د ك م ا ا س ت ط ع ن ا